وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله نير.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 فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنِكُمْ فَتتُم أَافُسَكُمْ وَتَربَّصُْم وَرتَدُِمْ وَغَروَتْكُم الأمان وَغروَتكُم الْ الأماد حتىَ جَ أَممر اللهَّ وَغَروَكُم بالِلهِ الغرور فَلْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلاَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا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 لَهُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ وَيَنْذُرُ رَبُّهُمْ لَهُمْ أَجْرَهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر, وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب القفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حقاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ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 وقاموا لهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصر وَرَسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ مِن النُّبُوَّةِ وَالْكِتَابِ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ برسلنا. وَوقَنَا بسَ بنِ مَويَمَ وَآتَنهُ الإنجل وَآتَينهُ الإِنجِلَ وَجَعلن فيِي قُل بالِالَّذينَ التَّبَعُهُ رَأفَتَ وََرحْم وَحبانَةَ بتدعُهَا وَحبَةَن بتدعُهَا مَا كَتَبنهاَا عَلَهم م كَتَبِنهاَا عَلَْهِم إَِّ بتِغأَربو الله فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعايَتِهَا فَأَتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَّئِن لَّا يَعْلَم أَهْلُ الْكِتَابِ أَن على يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ الله فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يشاء الله ذو الفضل العظيم